وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصلع الفلك بأعلى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب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 Ez a وحال بينهما الموجود وَلَا نَا نُوحٍ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّنِي مِنَ الْأَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ قِيلَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ كَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم وَإِلَّا تُؤْثِرْ لِي وَشَرْحْ بِنِي أَكُنْ من الْخَاسِرِينَ أكنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين